اللهم يا بل من النسى بغاء والآلاء الوازئة والرحمة و المباهب العظيم و الایاد الجمیل و یا من لا یونا اتشو فرزا فرزاق لا هما فانت ابتدع فشرا لا علا فرتفع لا فاحسن فأسفر فأتقل فاحكج فأبلغ فأنعم فأسبغ فأعتغ فمنح فأفذغ العز ففاتن بعذر الابصار فدنا في اللطف فجازاها بعجس الافكار يا من تبحدا بالملك سلامت دلهو فی ملکوت سلطانه و تفرده بالآلاء والکبریان سلامت دلهو فی جبروت شعنه یا من حارت فی کبریاء حیبت دقای قولتای فل اوهان یا من حارت فی آ حیبت دقای لطایف ل و او حسرت دو ادراک که خطايف و أبصار الأناء يا من عنات الوجوه لحيبته وخذ عنت الرغاب لعظمته و وجلت القلوب و منخیفته از الکرده ها به هلمت هزلتی لا تنبغی الا لک و به ما و لداعي من المؤمنين وبما ومن سال اجابه تام فيه الا نفس كله يا اسمى السميع وأبسر الناظرين وأسرى الحاسبين يا ذا القبة المتين سل على محمد خاتم النبيين ذالو اهل بيتي ذا لي في شهرنا هذا خير ما قسم ذا احتم في خير ما حتم واختم لي بالسعادة فيما الختمت وأحيي لي ما أهييت لي موفورا وأمتني مسرورا ومغفورا وَتَوَلَّنْ سَنَجَاتِي مِمْ مُسَأَلَةِ الْبَرْزَاقِ وَادْرَعَنْي مُنْكَرًا وَنَكِيرًا وَأَرْعَيْنِي مُبَشِّرًا وَبَشِيرًا وَاجْعَلْلِي إِلَامًا واجعل لك مسيراً بأيشاً خريراً فاجعل لي إلى رضا وملكاً كبيراً فسل على محمد وَآلِهِ كثيراً